مَ تَنُسَريق إِكَ عمما وَلَفَّ وَالبَفيلِ والسَّبين هل يَستَان مَتَل ففَنَا تَذكَّرون وَلَقَ جَغْ سَلناانوا عَنْلَ قَوْمِهِ إِي لَكُم نذ مّ بين ل تَابُدُ إَّلهَّ إِنَّ يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ لَّئِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبَعَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَاذِلُونَ بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِن بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتني إن كنت على بينة الرَّبِّ وَآتِنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَاعْمَلْ يَتَعْلِيقُ فَاعْمَلْ يَتَعْلِيقُ أَنْ نُلْزِمَكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مالا لا نَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَالِبِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنْ يَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن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 ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيلا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا قَالُوا جَادَلَ التَّنَافُعَ قُمْتَ جِلَالَنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الذِّكْرُ مِنْ رَبِّكُمْ لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتناه قل إن فعلي إجراه وأنا بني مِمَّا تُجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَيْنَا لَوْحِنًا نَّقُولُ لَئِنْ آمَنَ مَن فِي قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ سَمَا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَسْأَلُونَ أَفْلَحَ الْفُلْكُ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تشخروا منا فإنا نشخر منا كما تشخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء